إليه أدعو وإليه ما أمد وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك ما لك من الله من ولي ولا واق ما لك من الله من ولي ولا واق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 الكتاب يمحو الله ما يشاء الله ما يشاء ويثبت ويندهن ملك الكتاب وَإِنَّا نُرِيًاكَ بَحض الذيينَ عِدهُمْ أََْ تَوفَّيكَ فَإِنماَا فَإِماَا عَلَكَ البَلْ فَإِ ماَا عَلَْكَ البَلاغُ, البلاغ وَعَلَنَ الحِسابَ أَولَْ يَرَو أن نَأْتِ الْ الأرضَنَ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 وسيعلمنكم فاعر لمن عقبت الدار ويقول الذين كفروا استمروا سلام قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب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 وَإِذْ قَالَمُ سَالِ قَوْمِهِذكُرونِ عَمَةَ اللهَِّ عَلَيْيكُمْ إِذْ أَجَكُمْ مِنْ آلِ فِ الرعونَ يَسُومونَكُمْ سُ العذاابَ وَيُذَبِّحونَ أَبنَا أَكُمْ وَيَسْتَحيونَ نساءكم فِذٰلِكُم بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ أَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ وَقَالَ مُوسَىٰ إِن تَكْفُرُوا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوحي وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاء هُمْ رُرسُلُهُم بِالبَينَاتِ فَرَدُّ فَرَدُّأَدَهُم فيِي أَفْوهِمْ وَقالَاوا وَقالَاوا إِا كَفَرْنَا بِمَا أُرصِلْتُم بِ وَإَِّا لَ فِي شَك مَِّا تَدْعونَنَا إلَيهِ مريب.